منتديات بريده سيتي تقدم المنشد ابو عابد بسم الله بسم الله بسم الله الله من الشعر الرمزي فركزوا معانا شويه في المعاني قصيده رمزيه للشاعر حفيظ ابن عجب بعنوان سنظل نغني الأشعار ويطول بي الليل وحيداً أبكي الأحباب وأظل كئيباً في حزني أرف الأصحاب ويطول بي الليل وحيدا أبكي الأحباب وأظل كئيبا في حزني أرف الأصحاب وأسائل نجمي يا نجمي هل أنت حري بجواب وأسائل نجمي يا نجمي هل أنت حري بجواب هل أنت شريكي في دمعي هل أنت رفيقي في سمعي هل أنت شريقي في دمعي هل أنت رفيقي في سمعي هل أنت جميع الأهداء هل أنت عيوني فعيوني تحكي الأسرار هل أنت خريف فخريفي فخري بحر زخار هل أنت عيوني فعيوني تحكي الأسرار هل أنت خريف فخريف بحر زخار قل لي يا نجمي حدثني إني أختار أختار الموت فحدثني هاتي الأخبار هاتي الأخبار هاتي الأخبار, هاتي الأخبار آه آه آه لا تتم سري فحياتي بين الاوراق وسابقى اكتب غدا دوما فوقا اوراق تكتم سري فحياتي بين الأوراق وسأبصى أكتبها دوما فوق الأوراق وأعيد حروفي قافية تحيي الأوراق قل لي يا نجمي لا تسكت إني أنهار أنهار أنهار وأعصى تعبت إني محتاج رق النجم لحالي ومضى يرفيني بين الأخيار ويقول سيبقى مكتئبا ما دام خدين الأشعار آه آه آه آه آه آه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 <تصفيق> يا نجمي لن أترك شعري ما بقيت فينا الأطيار لن أتركه أبدا أبدا ما دامت فينا الأسحار يا نجمي لن أترك شعري ما بقيت فينا الأطيار لم اتركه ابدا أبدا ما دامت فينا الاسحاب ما دامت فينا الاسحاب ما دامت فينا الازهار ما دامت فينا الاعماق سنولن ونل الاشعار سنولن نغني الاشعار, سنظل نغني الأشعار